Book 2 7 7 7 Al a'dad Al a'dad واحد، 3 ثلاثة 2 3 1 2 انا اعد حتى 3 انا اعد حتى 3 6 на انا اواصل العد أنا أواصل العد شتيري بيت شيست أربعة، خمسة، ستة أربعة، خمسة، ستة سيدم أوسم دفيت تسعة, سبعة, ثمانية, تسعة Štayam Ana a'ud Ana a'ud Štayash Anta ta'ud, anti ta'uddin Anta ta'ud, anty ta'uddin Štaya Howa ya'ud Howa ya'ud Ana واحد الأول واحد الاول دوا دروقي اثنان, اثنان الثاني اثنان الثاني تري تريتي ثلاثة الثالث ثلاثة الثالث 4 رابع 4 الرابع بيت 5 الخامس 5 الخامس السادس 6 السادس 7 7mi سبع 7 osmi 8 8 دفت دفت تسعة التاسعة تسعة التاسعة